من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ فذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الحََّ وَباطِل كَذَلِكَ يَضرِب اللهُ الحََّ وَباضل فَأَمَّ الزَّبَد فَيَهَابُدُ فَ أَ وَأَمَّا مَا يَم النَّاسَ فََمكُسُ فِي الْ في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال كذلك يضرب